ضحكت فقالوا الا تحتشم بكيت فقالوا الا تبتسم بسمت فقالوا يرائي بها وبست فقالوا بدى ما كتم صمت فقال كليل اللسان نطقت فقال كثير الكلم حلمت فقال صنيع جبان ولو كان مقتدرا لن بسلت فقال لطيش به وما كان مشترئا نحكم يقول نشد إذا قلت أيقنت مهما أراد رض الناس لا بد من أن أذم فأيقنت مهما أراد رض الناس لا بد من أن أذم رض الناس لا بد من أذم رض الناس لا بد من أن سنت فقالوا لطيش به وما كان مشترئ لو حكم يقولون شد اذا قلت لا وإما تنحنا وافقتهم فايقنت اني مهما اراد ما من ان اذم